لا. وقال تعالى: انهم يقولون ما دعوناهم من اليهم إلا لطلب قربة ودليل قربة قوله تعالى: والذين من إلا إلى الله جل إن الله دينه يتنونه يتنونه يتنونه إن الله لا يظلم ولا يغفر السفاح، ان الحكيم الذين دماغهم الله الحكيم دماغهم عليهم بالقول إن الله قم بيها وإنما أسألوك كوحيم فهم لا يقولون إنها مع الله نحن نعتقد ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله لأن ما نعلم الله هو الخالص الراجع المعيه المريد ولكن نخلق قد اتقلنا هؤلاء شفعاء وتعلم بيننا وبين الله ويعبدين من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم سيؤدينا إنه لا ينفعهم ولا يضرهم وإنما اتخذوهم شفعاء يعني يتطعون الله في طباعي حوائيه يذبعون لهم وينضغون لهم ويقفعون لهم لا لأنهم يقلقون أو يرجعون وينضعون أو يضعون في اعتقادهم وإذ ما لأنهم لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيده المشركين أنت لما أثناء هي الآن من الكبوريين يكون هذه الرقم سواء المشرك دعوه أنا أدري أنه ها رجل صالح؟ آه، إنه موضع للظلم ولا عيوبه. هي رجل صالح ويريد منه الشفاعة في عند الله ويريد منها الوثاقة في عند الله. <تصفيق> <تصفيق> لا يعبدون الجنود الله. فلا يضرب ولا يفعل. ويريد لها ولائي شفاعة هنا عند الله. ثم يقول الشجار. الشفاعة مالي، الشفاعة فيها حق وفيها ضبط، الشفاعة الإيجابية وصحيحة هي ما توفر فيها شرط، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشروع فيه من, من أهل التوحيد من أصحاب الموحدين، فان أخلنا شرط من الشرطين فشري أضعط. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا لبنه هذا الشرط الاول الشرط الثاني ولا يشفعون الا لمن له الطلب وهم الموحدين اما الكفار وهم يسوع فما تنفعهم شفاعه التابعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فهؤلاء اجتمعوا بالشفاعه ولا عرضوا معنى الشفاعه وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله أجل وجل ويطلبونها لمن هو مشرك بالله الشفاعة الشفاعة لا تنفعه الشفاعة الشابعين فهؤلاء يذهلون معنا في الشفاعة الشفاعة الشفاعة ويقولونها هؤلاء الشفاء إن عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعه النيتية وشفاعه النخبتة والشفاعة النيتية ما كانت تكره من الله فينا لا يقدر عليه الا الله فالدريب قوله تعالى يا أيها الذين امنوا أن ينفقوا منا غلقناكم من قبل أن يعطيه من قبل أن يعطي يوم فيه ولا كله ولا شفاعة فالتاكرون هم الضالرون ولا يعني رئيس الله الاستفاعه المطلقه هي ان تطلب من بالشفاعة له الله والشافع مكانا بالاستفاعه والشفوع له رضي الله قوله وعمله بعد النبي كما قال تعالى من الذي يستعين غير الله القاعده الثالثه عرفنا الثالثه ثالثا ولان المفسرين الأولين الذين نزل القرآن بتفصيلهم وافرا بيس ما عبدوا الأفلام والأنجاب والأسجار والأحيار والملائزة وعيسى وأرسيح وغيرهم ما عبدوهم لأنهم يعتدون أنهم يضرقون ويضرقون مع الله وإنما اتخذوهم شباعا فنقول الشباعة لها شروط ولها قلوط ليست مطلقه الشباعة لها قلوط لها شرطان ليس بمقله وليس هناك شفاعه الله جل وعلا وهي الشفاعه باي جهد سبحانه وتعالى فلا عند الله من نبيه وافضل الخلق اخاذه النبيين محمد صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدفع لاهل يوم القيامه يحر ثالجا بين إلى ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه ولا يزال ثالثا حتى يقارن لهم لن أركع رأسك فقال واشفع واشفع بعد إذا ما نستعف الواحد من الأفضل يتقضى بإيه هذا يسفع للأفضل هذه الشفاعة الشمكية وأيضا قائل هالويني والويني لا يقتل للقبور وأن للقبور لا تبغى إيش